لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء اخواته ولا نساء ان ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد استعملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي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 اين ما ذقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خالفوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا